قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ آمَ أَن تُعَذِّبَ وَإِنَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَلَن نُّعَذِّبَهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَسْبَعَ شَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَطْيَافَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ دُهَا سِر كَذَلِكَ وَقَدَ أَحَق آ بِمَا لديْهِ قُضْرَثَُّ أَتْبَع سَببَ حتى إذَا بَلَ غضَينَ السَّدَّين وَجدََمِ دُهِ مَا قَوْمَ ال ل يَكادُونَ يََّّونَ قَوْلا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سبا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ربما اتوني زبر الحديد حتى اذا سواه بين الصدفين قال انفقوا حتى اذا جعله نارا حتى اذا جعله نرا قال اتوني افرغ عليه قطرا فمسقوعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا